ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين عين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ رَبَّنَا أَخّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِيبُ دَعْوَتَكَ نُجِيبُ دَعْوَتَكَ ونتبع الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا تكونوا مِنْ من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وَتَبَيَّنَ وتبين لكم.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 قولوا لمعمر هو عيالة ليبيا فيها رجالة وأي رجال وأي رجال يا احفاد المختار لقد أذهلتم البطولة نفسها اي والله لقد أذهل الشعب الليبي البطل البطولة نفسها وحيرها بهذه الفدائيه بهذه النضالية بهذه الاستبسالية غير المسبوقة إلا أن تكون من احفاد المختار إنهم حقا أحفاد المختار ورضي الله عن المختار قبل يومين أيها الإخوة إحدى الإذاعات أو الصحف تجري مقابلة مع طفل ليبي وهو ابننا قصي شفاه الله الذي يحضر معنا دروس السبت ابن الثماني سنوات تقريبا وتقول له ماذا تقول لمعمر ماذا تقول للنظام في ليبيا فيستهل الولد ابن الثماني السنوات قائلا على بديهته اقول له نحن احفاد المختار نحن لا نستسلم ننتصر او نموت اي والله ليبيا ايها الاخوه بشبابها الباذخ الماجد البطل وبشوابها بنسائها ببناتها الماجدات البواطل أيها الإخوة الحرائر التي بدأ التاريخ الان يسجل ان منهن من قصت ضفائرها وشعرها وقالت انا حرام على اي شاب ليبي قبل الثورة الليبيون لا يليقون بي انا مهري يؤديه تونسي او مصري فاستثار هذا حمية الشباب الليبيين وقالوا نحن لكن ونحن لها اي للحرية وسنلقن هذا الطاغيه المجنون منفرد العقال درسا لن ينساه التاريخ اما هو فسيكون في مقبلة التاريخ سيكون في مزبلة التاريخ لن يتذكر ولن ينسى لعنه الله على والد وما ولد قولوا لمعمر وعياله فلعنه الله على معمر وعلى عيال معمر الذين اعربوا وبرهنوا انهم ليسوا اقل لعنه وجنونا وانفلاتا أيها الإخوة وهذيانا من أبيهم فالجينات تفعل فعلها كما تعلمون لم نجد أيها الإخوة في الثورتين السابقتين تركيزا على شخصية الطاغية على رأس النظام من ناحية سيكولوجية كالذي تداعت إليه الفضائيات والمحللون أيها الإخوة تلقائيا من تلقائهم في الحالة الليبية لماذا؟ تسمعون في معظم القنوات حديثا مركزا عن نفسية هذا الطاغية. لماذا؟ لأمرين في نظري. وهذا شيء طبيعي ومفهوم. الأمر الأول غرائبية هذا الطاغية أيها الإخوة التي لفتت أنظار العالم واستحالت سخرية مرة. يتفكه بها الآخرون ويتمرر بها الليبيون. تشعر أن كل ليبي يشعر بالعار والخزي أن هذا رأسه وهذا قيادته. آه جماعة معمر أنتم جماعة. القذافي الاخ القائد العالم كله يسخر من الشعب الليبي المسكين يتفكح ويتندر على مثلاه مثلاه أيها الاخوه لا نظير لها في القرن العشرين والحادي والعشرين قرنين حكمي غرائبيه عجيبه جدا تعرفون في كل شيء طبعا في المواقف واللباس وال والكلمات والخطاب في كل شيء غرائبيه عجيبه جدا مثلا للاخرين ومراره لليبيين ومحزنه لهم المساكين حقيقه وشيء الثاني أيها الإخوة أن هذا الرجل اختصرت فيه السلطة كلها بل البلد كله وعلى حد قوله في خطابه قبل الأخيرة أيها الإخوة أنتم ما كنتم أحد يعرفكم من يعرف ليبيا؟ يا حسييت ليبيا غير معروفة ليبيا معروفة من أيام الفلسفات القديمة أيها الإخوة في العصر القديم ولها تراث فلسفي ودرس في الجامعات ولها إسهامات وأنت أتيت إلى ليبيا وقد وحدها الملك المجاهد الصالح المرحوم محمد إدريس ابن محمد المهدي ابن الإمام المجدد محمد بن علي السانوسي قدس الله أسرارهم ثلاثتهم الرجل الصالح الطيب سنحدثكم بحديث سريع عنه في تضعيف الخطبة أتيت وقد وحدها الرجل الصالح بعد أن كانت ولايات ثلاثا أتيتها موحدة مستقلة وكانت عضوا في الأمم المتحدة ماذا فعلت أنت؟ أنت بددت ودمرت كل شيء وزيفت كل شيء يقول لكم ليبيا؟ لبنون؟ ليبيريا؟ مش معروفة ليبيا لهوية لكم يقول لهم لا وجود لكم أيها الجرذان؟ أيها الشراذم؟ من أنتم؟ من تكونون؟ إنه لا يراهم لم يرهم مرة لم يسمعهم مرة لم يعتبرهم مرة عبر ثنتين وأربعين سنة من أنتم؟ قال فإذا قلت لهم القذافي يقول آه القذافي ليبيا القذافي طبعاً هو يصدق هذه الكذبة أن العالم لا يعرف إلا القذافي وتقريباً هي كانت صادقة لأن ليبيا ما عادت تخرج أيها الإخوة لا قادة ولا زعماء ولا فلاسفة ولا كتاباً ولا اناسا مرموخين ليس لها وزن تذهب إلى ليبيا ليبيا مزابل أنا زرتها مزابل في الشوارع شيء مدمر السيارات كلها مدمر سالتهم قالوا ما في قطع غيار سنوات الملابس الداخلية غير موجودة في ليبيا سنوات البناء الموز غير موجود في ليبيا شيء عجيب يذكرنا بالحاكم بأمر الله يذكرنا بجده الحاكم بأمر الله نفس الجنونات نفس الهذيانات كلما عنا له شيء فعله اليوم يحرم غدا يحلل اليوم يحلل غدا يحرم يسمح يغلق يفتح شيء عجيب أتعب الشعب وأتعب حتى العمال واللاجئين والمستخدمين في ليبيا من كل الأصناف آه يستخبر المصريين برا ثم يطردهم التوانسف ثم يطردهم الفلسطينيين يطردهم عن حدود فطبعا كل شيء مختصر فيه بالكامل هو السلطة المطلقة لذلك وقف المحلون تلقائيا عند هذه الشخصية ما هذه الشخصية اليوم أنا توضع لصلاة الجمعة قط لي خاطر مجنون من وحي هذا الجنون الذي يعيشه الشعب الليبي المسكين الشعب البطل قبل 17 فبراير قال كان الشعب الليبي شعب المسكين الشعب المهضوم شعب الجامد الساكن الأشل الأخرص الأعمى الأبجم لا يتحرك لا يسمع لا يقول لا يتكلم لا ينتفض لا يثور لا يعبر عن شيء أما اليوم فهو الشعب البطل الذي يتآمر العالم كله شرقه وغربه على ثورته وقد نجحت ثورته في رابع أيام نجحت انتبهوا آه النظام سقط في اليوم الرابع انتهى كل شيء آه ليبيا تقريبا كلها ما من عدا منطقة صغيرة جدا حول طرابلس محررة طرابلس محررة في قلوب أهلها وشبابها وبناتها محررة فليبيا سقط النظام في أربعة أيام أيها الإخوة كل شيء مختصر في شخصية رجل واحد الفكرة المجنونة قال لي هذا الشيء لو أن زوجك الآن تتصل إيه بإحدى أي صديقات تقول له هذا المجنون عني هذا المجنون هيو المسكين يتوضأ يخرج يريد أن يخطب المسكين يظن نفسه خطيراً أن يتكلم وآتي إلى هنا وإذا بالناس كلهم كلهم يتحدث جاء المجنون يريد أن يخطب وأكتشف أنني لعشرين سنة مجنون أخطب والناس يخبرون أن أخطب وأتكلم لكن كل يعلم أنني مجنون فكرة مجنونة هذا الجنون بعيني هو ما حدث في ليبيا الرجل مجنون حقيقةً يظن نفسه فيلسوفا ثائرا قائدا امميا نبي الزمان نبي الصحراء له كتاب أنزله عليه إبليس طبعا وليس رب العالمين تبارك وتعالى سيحكم العالم سيكون الدين الجديد للعالم وظل يحكم ثنتين وأربعين سنة والشعب الليبي كله يعلم أنه مجنون ويقول عنه مجنون والعالم كله يقول القائد المجنون الكلب المسعور كما سماه الرئيس الأسبق ريجن قال كلب الشرق الأوسط المسعور انت بنت قبل أيام تكتب الكلب المسعور حين يصبح أو يصير جريحا لن يذهب بغير معركة بعض يشبهه بالذئب الجريح العالم كله يعلم أنه أمام شخصية مجنونة حقيقة مجنونة أنا كنت أشك كنت أظن أنه يتجانن أنه يتهابل، يستحمر، يستغفل لكن الآن أنا موقن بعد هذه الثورة أن الرجل مجنون حقيقة وسأحلل لكم جنونه لم يعجبني محلل واحد لأسف الشديد من الذين استخدموه في الفضائيات واساتذه في علم النفس يا أخي شخصيته معروفة وواضحة جدا أعطيها لأي محلل جاد في تحليله سيقول لك الرجل متأله أنا أقتصد لكم الطريق والله واحلف على منبر رسول الله لو أن الشعب الليبي قالوا يا معمر نحن سنقول ما اليوم أه؟ صلى الله وسلم على أي معمر القذافي إيه سيرضى في البداية لكن في الداخل سيكون غاضبا جدا ومتغيظا منهم يقول لهم أنتم يا جراثيم يا جراثين صلى الله من هو الله الذي يصلي علي هل هو أعظم مني سأثبت لكم هذا بالأدلة بالكلام ليس من عندي الرجل متأله لذلك أنتم أمام حالة غريبة جدا منقطعة النظير يا إخواني هو منذ البداية أول ما بدأ يعرب عن جنونه كان أول درجة أنني رسول ببساطة لم يبدأ بمصلح مجدد مفكر فيلسوف ملهم ملهم لا رسول حين سألته الإيطالية المشهورة فقال نعم قال محمد كان رسولا وأنا رسول الصحراء قيدها رسول الصحراء لهو يظن أنه رسول الأكوان والأزمان كلها وصرح بهذا بعد قليل قال محمد كان رجلا وأنا رجل وهو رسول وأنا رسول الصحراء هل اشتغلت سيادة العقيد برعي الغنم؟ قال ما من نبي إلا راع الغنم الرجل موخ بانه الحد الأدنى يعني انه نبي ورسول لكن هو رسول يفوق محمدا لذلك مكث هذا الرجل لحن الله عليه ودعب على سب محمد وتنقص محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من خمس وثلاثين سنة مش ورد تنقص بدأ واستمر إلى اليوم من محمد يقول راعي غنم هذا البدوي راعي الأغنام يقول. محمد كان مجرد أجير يقول أجير عند خديجة يغيظه جدا ويحنقه أن يقال صلى الله عليه وسلم لماذا قد تصلون عليه لماذا مسجده في المدينة يقول ليس له أي قدسية الكعبة تحت المسلمين والإسلام آخر صنم من الأصنام الباقيه. تبعوا لابد أن تراجع خطاباته وما كتب وما سجل في السجل القومي الليبي عندنا هذا بالأرقام نحن سجل القومي الليبي في يوم كذا برقم كذا على كذا لذلك هدد أيها الإخوة بأنه سينقل حج قال كرد فعل على موقف سعودي مرة سينقل حج إلى أيه؟ القدس طبعا. حيث أخواله طبعا الشعب الليبي يعرف هذه المسألة الشعب الليبي محسوم عنده مسألة إيه؟ أصل القذافي من جهة أمه وأخواله وعندهم كتاب الشعب الليبي يسأل قذافي من أخوالك معروف جدا وثابت بأدلة كثيرة وراحت فيها رؤوس سفراء وغير سفراء وكتلوا حين وقعوا على بعض إيه؟ الوثائق والأشياء المساكين آه وبعدين أعمامه نعرفهم أبناء أعمامه نعرفهم موجودون متنفذون مثرون أصحاب مليارات أين أخواله دلون على خال واحد للعقيد معامل غذافي لا يوجد له خال الشعب الليبي يسأل من أخوالك من أنت ما هي الدماء التي تجري في عروقك ما سر هذا الحقد الفظيع يا أخي على الشعب الليبي وعلى ليبيا وعلى محمد والقرآن والإسلام والأمة الإسلامية حقد غريب غير مسبوق ما هذا الحنف على تفتيت الأمة وتمزيقها طبعا دوره لا يخفى في دعم المتمردين في دارفور وفي المؤامرة هو حسن مبارك لعنة الله على الإثنين الدور الذي نجح وانتهى في الأخير إلى تقسيم السودان وانفصال الجنوب دور مبارك ودور القذافي ولعل هذا ما جمعهم في الحقبة الأخيرة اعتبروا بالسودان وقسموه مزقوه مزقهم الله شر ممزق هم وأذيانهم وأشيائهم ومرتزقتهم جميعا لا أبقى لهم باقية وقد فعل تبارك وتعالى إن شاء الله الآن تصفيات فقط الكتاب الأخضر طبعا أنصحكم ألا تقرأوا طبعا يبدو أن هذا الرجل لم يقرأ باب التصغير في النحو والصرف في شيء اسمه كتاب وكتيب هذا اسمه الكتيب الأخضر مش الكتاب الأخضر كتيب بحجم الكف أداة لصحفية إيطالية كتبت أحسن تعليق قالت قرأته بين أنا وزدج حاجبي عشر صفحات أو خمسين صفحة بيضاء كل شوية صفحات بيضاء شوفوا نسخة المجلدة بحجم الكذف قال لهم هذا الكتاب أنا أنقل عنه بالنص والفص انتبهوا هذا الكتاب سيجعل للناس دينا لأن الناس في هذا العصر محتاجة يعني مش حتى محتاجون بالعامي أنتم رأيتموا في الخطابة الأخيرة أنا نفس صعقت لا يحسن القراءة شفتوا لا يحسن التهجي هذا أعظم مفكر أعظم ملهم أعظم نبي من أنبياء آخر الزمان الكذبة قال سيجعل للناس دينا لأن الناس في هذا العصر محتاجة إلى دين قال وهذه النظرية يعني النظرية الثالثة لا هي لبرالية رأسمالية ولا هي اشتراكية قال هي النظرية العالمية الثالثة في باب السياسة والاقتصاد والاجتماع معمر القذف اقرأوها طبعا طبعا هناك حقائق فذ جدا جدا هداه الله إليها بقدرة قادر الرجل لا يحيض والمرأة تحيض فبهذه الفروقات لابد ان تفهموها جيدا يبدو ان الرجل يتعانى مشكله حقيقيه ضاربه في الصميم في هويته الجندريه انا عندي قناعه وعندي ادله على ذلك وعندي قصص اذكر الان قصص مخيفه لكن ستذكر ان شاء الله قريبا ستفضح الرجل عنده مشكله في هويته الجنسيه ايضا انتبهوا ومن قديم سجل افلاطون ان كل الطغاه يعانون من فراغ داخلي رهيب لا يوجد طاغيه الا وفيه فراغ في الداخل لا يوجد انسان رحيم ومتزن حتى حين يكون في السلطه مثل ادريس رحمه الله تعالى عليه الا وهو انسان طبيعي وكامل ايها الاخوه ما عنده مشاكل ما عنده عقد ما عنده فراغات طبيعي طبيعي مع كل الناس. متواضع لا تجيده السلطه والما والعلم الا تواضعا وقربا وهونا أما هؤلاء الفارغون الله أكبر حين تعطيهم السلطة الله أكبر يتألهون كما سأثبت لكم بعد قليل وكيف تقسم ثلاث تفاحات على خمس من الناس نظرية عالمية ثالث انتبهوا آه. لذلك هو حتى يعني تعزى بعبد الناصر وعبد الناصر جعله أمين القومية العربية من بعده لكنه لم يكن مغرما في داخلي بعبد الناصر من عبد الناصر هذا الصالوة يقول لك وقال عنه رجل بوليس هذا له مفكر له ثائل وكذب رجل بوليس هذا وكم مرة قال قال, قال ليبيا زعيم بلا شعب ومصر شعب بلا زعيم يخسار قال أنا بحقه في حبة إيجرذان بسهم الليبيين هذولا كم سبهم كم قذفهم كم عيرهم كم حقرهم كم سفههم أبدا باستمرار هو يفعل ذلك قال لهم اخرجوا هاجروا من أرض الملح هذه ليبي أرض الملح ولكن أرض هذه 2000 كيلو متر هذه شريط ساحلي أرض البرتقال والحمضيات هذه أرض الجبل الأخضر أرض البترول أرض النعم والخيرات كان ينبغي أن يكون الشعب الليبي أغنى شعب على وجه البسيطة لكن ثلاثون في من الشعب الليبي تحت خط الفقر هل تعلمون أن هناك فارين ولاجئين بطرق غير شرعية إلى أوروبا وإلى تركيا من الليبيين الآن موجودون بالمئات إن لم يكونوا بالآلاف يطلبون الرزق في غسل الصحون والمواعين في الفنادق وغيرها إيه الثروة بيدكم يقول لهم قسموا الثروة قسموا البترول أنا لا أحكم أنت إله طبعا أنت إله لأنه عمره اقتنع بإيه؟ هو بلقب رئيس أو حاكم أو زعيم كل هذا حقارات ما في ألف رئيس وألف زعيم بس في إله واحد أنا إله واحد للكون مش لليبيا هو من حظ العاثر لم يساعده القدر إيه؟ بأن يحكم العالم حكم ليبيا لذلك هو ناقم جدا على ليبيا وعلى القدر وعلى الله لا إله إلا هو راسم الأخدار والمصار ناقم لطالما ظل الشعب الليبي إلى اليوم ينعته بالصديق معروف نعتوا عند الليبيين الزنديق اسمه الزنديق شعب الليبي الذي قال راه الشيطان مرة جالسا يضع كفه على, إيه؟ على ذقنه فأوجل الشيطان وتراجع قال له تفكر في ماذا اتق الله الشيطان يجفل من إبليسية وشيطنة هذا الرجل فعلا شيء غير مسبوخي اخي غير سأحدثكم الآن فإذا الكتاب الأخضر الدين سيكون دين العالم اقرأوا أيها الاخوه الترجمة الروسية الكتاب الأخضر مقدمة بقلم العقيد معمر القذافي يقول لشعب الروسي العظيم يقول لهم اهدي اليكم كتابي الأخضر الذي هو كبشارة عيسى والواح موسى وكخطبة راكب الجمع القصيرة يريد ربما خطبة حجة الوداع لم يتواضع رجل أن يذكر محمدا قال هذا ما نذكره كنبي يعني لو يذكر باسمه إلى جانب راجعوا ترجم الروسية الكتاب الأخضر فالكتاب الأخضر مثل الإنجيل؟ مثل التوراة؟ مثل القرآن محمد بس ما قالش لا قرآن ولا محمد قال كخطبة راكب الجمل القصيرة الذي كتبته بيدي في داري التي قصفتها مئة وسبعون طائرة أمريكية تعرفون لماذا؟ من أجل أن يحرقوا المخطوطة التي كتبتها بيدي الكتاب الأخضر طبعا انا متأكد أنا بعض اللي بين حتى مصدومون لم يسمعوا هذا الكلام من قبل آه. وبعضهم سمع عجيب إلى هذه الدرجة الرجل هذا؟ نعم طيب هل سمعتم بأن محمد القذافي أنفق مئات الملايين اللي مليارات ايها الإخوة على كتابة جنون الكتاب الأخضر على ألواح ضخمة من البلاتين على قل حسن مبارك خمسة عشر مليار جمدهن بلاتين له لمستقبل فكرة حد بدعيش يعيش خمسة لف سنة حسن مبارك قطع الله عرقه هو. ونفس الشيء لعن الله والدا وما ولد إيه بلاتين خمسة عشر في نفس اليوم اللي قال فيه مبارك انا بدي اقدم براءه ذمه مالية انا غلبان مرتب 12 الف ما عنديش حاجة قالوا الغربيين كذب عندك 15 مليار بلاتين باسمك يا حبيبي تقدر عمين قاعد روح العب غيرها بلى انتهى عهد الكذب انتهى, انتهى التزييف والدجل يا دجاجله يا اكلت الشعوب وقتلت الناس يا ارباب الدجل والزيف لا العقيد ما شاء الله كتب الكتاب الاخضر على الواح ضخما من البلاتين وأين أودعها قلب الصحراء قال يرموها هين وعلى خمس كيلو هين قطع ثاني وعلى ألف كيلو هين عشان البشرية التائهه الحائره الغبيه هاي اللي ما أنقذها لموسى ولا عيسى ولا محمد ولا كارل ماركس طبعا ولا جون ستوارت ميل ولا كل المحررين ولا طبعا الاباء المؤ... ولا واحد سينقذها فكر معمر القذافي القائد الكوني عبر الزمان والمكان والقوميات القائد الاممي آه. بعد ألف سنة،, ألفين سنة سوف تضل البشرية وتتيه بالكامل لن تعرف الطريق يجدون هذه الألواح ويجدون المنجاح والهداية المطلقة تصرفات غريبة جدا شخص غير عادي فعلا في جنونه في هذيانه فكما قلت لكم لن يشرف أن تقول له صلى الله على محمد يقول لك إيه صلى الله مين الله تبعك هذا وبعدين صلى الله على محمد وصلى الله على محمد وهل محمدكم كمعمر؟ سيجن اذا كما قلت لكم هو لم يقنع بعبد الناصر عبد الناصر مسكين وخاين عبد الناصر كمان خان ضميره من الذي شهد على زواج الملك ادريس رحمه الله عليه في السفاره الليبيه بالقاهره عبد الناصر يضحك عندي الصوره يضحك عبد الناصر وبعد ذلك تزود القذاف وجماعته بالخطط وبعض انشح الاموال لكي يثور على الملك ادريس من اجل ماذا دمرت ليبيا دمرت اليمن يا عبد الناصر دمرت مصر ادريس رحمه الله ادريس رحمه سوف ايه يستعيد الشعب اللي بذكرى إدريس وما هي نعمة الله عليهم بإدريس الرجل الصالح سليل الصالحين نأتي إلى هذا المتأله لم يعجبه هذا كل هذا لا يعجبه ولذلك في اتحاد الجامعات العربية أعتقد في التسعين إيش هو تسعين وقف القذافي يقول انتبهوا هذا مسجل بالصوت بالصورة يقول لهم كن فيكون مش معناها تو في الوقت في الساعة لا الله حين قال كون الكواكب السيارة عطارد والمريخ والزهرة ورانوس والارض كله كون الكواكب السيارة فكانت في 400 مليون سنة كلام صحيح حد مش معناها كون فيكون يعني الآن. هذا صحيح قال كون فيكون هاي معناها عند الله كأنه بقول الله ما بقدر يقول كون فيكون في اللحظة بصير ما بصير هيك استغفر العظيم لأنه أنا الله كمان وبقدرش على هيك معناها الله مش هيقدر شو رعليب مجنون مجنور كون فيكون مش فوري يميدت لي لا كن فيكون تاخذ دائما ايه عمليه بروسس هذه ممتده وكذلك بعد ما قال لقد قال الله كن فيكون فكانت المجموعه الشمسيه والكوكب سياره وانا قلت استغفر الله اللهم غفران وانا قلت كوني ثوره وبعد عشرين سنه كانت الثوره كن فيكون بالله عليكم من يقول هذا بالله عليكم من يقول هذا إلا رجل متأله في داخله يظن نفسه إلها لذلك استطعت أنا بفضل الله بعد أن حللت نفسيته بهذا الطريقة وعلمت أنه متأله الرجل يعني وصل به جنون وهذيان العظم Delusions of grandiose بسموه في لغة علم النفس وصلت به إلى حد ما وراء النبوات والرسالات والإصلاح والفلسفة والهدى التألّح أن يكون إلها بتألُّ هذا المجنون استطعت أن أفهم كيف يقول الشيء ونقيضه وكيف أيها الأخوة يقول الشيء ثم ينقضه وكيف يقول ما هو موقن بأن كل الشعب الليبي حتى ابن يومين يعلم أنه كاذبون فيه ما الذي يجرئ على هذا؟ صدقوني نفسياً وسوف يقال هذا الكلام بعد ذلك حين يتعمقون في درس سيكولوجيا القذافي سيقولون هذا تماماً لأن الرجل في باطنه يعتقد أنه إله وكل شيء يقوله هو امر مفعول لا رد له فانا الان اقول القول وهو محض الكذب بدو يصير محض الصدق لانني قلت انا يكون فيكون انتبهوا مجنون وعليكم ان تصدقوا يعني الان خرج الثوري يقول لهم انتم جرذان انتم شراذم انتم كذا من انتم من تكونون انتم مهلوسون انتم ابلاد انتم قاعدة لا احد يصدق هذا كله محض الكذب والسخافه اذا كان في واحد مهلوس ويتعاطى هو وأولاده على فكره احد أولادي تعالج في اوروبا عده مرات مدمن. على هذه الأشياء. اما هو انه يتعاطى واضح جدا انه يتعاطى الرجل طريقته وحركاته واضح علماء النفس قالوا واضح انه يتعاطى رمتني لي بدايتها وانسلت مش قادر يبدأ عبد عمرتين هو حقيقه آه. انا رايت ان الاستبداد العربي وكل استبداد هو عقيم الاستبداد عقيم بطبعه شفنا خطاب زين العابدين شن الهاربين واللا مبارك الممحوق وشفنا خطاب القذافي وابناء القذافي ها سيف الزندقه طبعا حتى سيف الاسلام ينفع يكون سيف الإسلام لانه الاضافه هذه الاضافه لايش ممكن فاعليه ممكن مفعوليه ممكن معنى سيف الاسلام السيف الذي يضبح به الاسلام انتبهوا هاي معناه سما ابنه هيك في نظره هو وين ولاءه الإسلام؟ هو يسخر من الله يا اخي يقول لك جيم وانا بقول لكم جيم قل هذه لا حرام اللي فين طبعا ايش يقولوا بكفروا ف فجالك لا اكتبوا هيك انا عندي المصحف اللي بهذا بخطه وتشوفوه في الانترنت كمان هو الله احد وبعدين بيده خط يده البشع جدا حاطت كلمه قل فوق هيك إنه هذه نزلت هيك بس مش لازم ما تضلها هيك هي هو الله أحد يغيز جدا جدا إنه في كلام زي هذا منظم وجميل يخاطب به محمد ابعد عن محمد قال لك التاريخ مش تاريخ بلاد محمد تاريخ وفاة محمد ليه وفاة محمد يا ملعون يقره محمد جدا يلا وفاة محمد ما راح وانتهى اعلموا أنه باد وفني وعدم محمد هذا يش بتتكلموا عنه أنتو وفاته ما تذكروا أنه مات انتهى يأتي مرة إلى مسجد أيها الإخوة، يصلي العصر جماعة بالناس ما يصليون المساكين، ما يعملون؟ تتقطع رؤوسهم، يصلي ركعتين، يقوم قالوا، ما الشرط؟ ما في شيء، أربعة وثلاثة واثنين، كيف ما بدك؟ حسب وقتك وظروفك يسخر من كل شيء الرجل لا يسمى الحجاب فقط، قال لك، القذافي عنده موقف من الحجاب وعفة المرأة لا، من اللباس كله قال لك، كل اللباس هذا فعل الشيطان احنا خلقنا بلا اللباس لماذا لا يرجع بلا اللباس؟ عنده عقدة جنسية 100 واللي ألهم آدم وحواء أن يخصف عليهم ورخ الجنة مش الله قال آه ولا فطرتهم قال إبليس إبليس قال لهم يك حطوا الورق هذا كان لازم من غير ورخ وإيش بدنا فرقة التوت هذه في خطابه الأخير للقبله الغبي يقول كل واحد يقول لابنها لزوجها لحبيبها سمعت هذا الكلام انتم وتابتوا ليه في شعب عربي مسلم أبي شريف خاصة ليبي شعب بدوي هذي أخي عنده عزاءت وتقليد وشرف ونخوة وكرامة وعزه ومواريث ودم أبي عربي حار تقول له... تقول له حبيبها هذا يقال الشعب الليبي اقسم بالله شعرت بالجرح انا, أنا جرحت وأنا عربي نحن في الاخير انا عربي وهؤلاء لا عرب بذي يقال لبناتنا وابنائنا حبيبها حبك الموت حبك العدم اللهم اصلب عنه حلمك وصب عليه غضبك وانزل عليه باسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين هو وشيعتي واعواني ومرتزقته شيء لا يصدق اخي لذلك الرجل يقول اي شيء وعال العالم أن يسمع ويطيع لماذا؟ لأنه إله لا رد لأمره لا معقب لحكمه وكل ما يقول لابد إيه أنه يمشي وهو صحيح لا نقاش فيه فهو سلطة مطلقة القذافي سلطة مطلقة حقيقية إخواني قسم بالله لم تتوفر لأحد من قبل على هذا النحو سلطة مطلقة بالكامل يفعل ما يشاء وما يشتهي هو وأزلامه وضغمته هو. اللعينة الذين صاروا كالعلق تضخم بحجم ليبيا سابع عشر أعظم دولة في العالم من حيث المساحة ليبيا تضخموا بحجمها وامتصوا دماء الليبيين المساكين وأكبر علق ملعونة هي القذافي امتص كل شيء كل شيء وتأله ولم يعجبه شيء فقائد أممي يسمي نفسه قائدا أمميا مش قائد ليبي شو ليبي ليبي الحقيرة هذا يقول لك شعب الحقير هذا ومش عربي أم حقيرة العرب هذولا كتب في السجل القومي قال وأنا أقول أنا لا يشرفني أن أكون ليبيا طز في ليبيا سأقول لكم عبارته واعذروني على هذه الالفاظ الطزية التعيسا لا يشرفني أن أكون ليبيا طز في ليبيا قال وفي كل العرب يا ليتني يا ليتني لم أكن عربيا يا ليت أصلي كان كرديا أو إسبانيا مسجل هذا في السجل القومي الليبي تكلم عن العروبة تكلم أنك قاعد لشعبك وتتوسل وتستخذي أمام قبائل الزنتان وارفلة منها بني وليد وكذا ويعرفكم تعرفوني أنت تحتقر الكل قال له الشيخ الزنتاني قال له طالما سفهتنا طالما حقرتنا وأنت الحقير قال له أنت الجرثومة طالما ضحكت علينا نطلب شيئا تقول ملف ملف ملف قال كل ليبي صار عنده بتين ملف لا نرى شيئا كل شيء يؤجل خذ الثروه وما في ثور وما في خصمة ما في حاجة يا أخي آه وتقول ليبيا الغد اعطاك الله غده في غدتك قال له وضحك الناس ليبيا الغد غد يا قال له من عشر سنين تقول ليبيا الغد ليبيا الغد ما شفنا الا الدمار اللي يزور ليبيا سيتفاجئ يا اخواني اقسم بالله سيتفاجئ هذه دولة بتروليه دولة عدد سكانها 6.5 مليون طبعا كل مصر 5.5 خمس مليون, خمس مليون قد تكون ليبيا 9 مليون انا متاكد هو من وراء هذه اللعبه لأنه دائما في راسه جنينة ايه اني قد ابيد نصف هذا الشعب بالكيماويات بالغازات كما فعل الطليان آه عادي وبيدهم بعد إلى ما صير إحصاء مليون ليه إسرانو ليبيا خمس مليون أنا هذا لفت نظري أكيد مش خمس مليون من سبعة ثمانين كنت في ليبيا أنا قالوا خمس مليون احنا سنة جوحة أربعين سنة أربعين سنة بعد سنة، أربعين سنة عمرك يا جوحة ولليوم ليبيا شعب عربي تناسى يتكاثر،, يتكاثر ولود ليه خمس مليون هو يصدر خلوهم خمس مليون في ليبيا سمعناهم قالوا عشرة مليون تذبحونه تعدونه تلاقونه خمس مليون في في لعبه هنا حقيقة هو راه في المية هذا المجنون نعود إلى إدريس، ذكرنا إدريس رحمة الله تعالى عليه الرجل الصالح، سليل الصالحين لكن قبل أن نذكر إدريس، نذكر شيء عن والده عن جده عفوا الإمام المجدد فالقذافي لأنه متأله، أيها الإخوة لا يحتمل ظهور أي شخصية، بل أي ضمير بارز أو مستتر في حاضر ليبيا ولا في ماضيها ولذلك سيعدم ظهور أي شخصية انت إن تسنى انت له ذلك في مستقبل ليبيا ويبقى القذافي وحده فقط تخيلوا مرة أنه جن جنونه من معلق رياضي في التلفزيون الليبي بيعلق ويتكلم شوية نبذة يعطي نبذة قصيرة عن حياة مارادونا فاتصل به شخصيا يا حقير قال له يا سفتول مارادونا ولد مارادونا وعمل مرادونا وراح مارادونا ايش هو مرادونا قال له مفجر ثورة صاحب نظرية ثالثة قال له الرجل اعتزل اعتزل مباشرة خاف أن يقتل المعلق قال له خلاص بلا التعليق بلا رياضة بلا الزفت جن جنونه كيف تتكلم عن ماردونة في أرض القذافي حين كنت في بيت الفيلسوف والمجدد حقيقة والزعيم العظيم رئيس البوسنا علي عزت بيجوبيتش في الثمانينيات كنت في زيارة في بيته حدثتني زوجته خالدة طيب الله ذكرها إن شاء الله ومده في عمره إن كانت لا تزال في الحياة ورحمة الله على أستاذ الأجيال علي عزت رحمة الله تعالى عليه قالت لي يا ابني أحدثك بقصتي مع القذافي بعد أن أدين زوجي علي عزة بالسجن لخمسة عشر عاما ظلما قال لي يا خالد خذي مخطوطه كتابي الإسلام بين الشرق والغرب أنا أنصح كل من لم يقرأ هذا الكتاب أن يقرأه سوف تعرف طعم ومعنى الفكر الإسلامي إيش الفكر هذا شوف كيف المفكر يكون مفكرا إيه هتشوف إيش مفكر هذا لم يقرأ واحد إلا أعجب به في الشرق والغرب من مسلم غير مسلم كتاب هائل غير عادي فقال له يا خالد أخذ كتابي واذهب إلى العقيد الثائر معمر القذافي كان مخدوعا به مصدق أنه عقيد مسلم وثائر مسلم ومحب الإسلام والعرب والمسلمين قال لعله يأمر به بترجمته وبطبعته وتستطعون أن تعيشوا منه أنت وبنت ليلى وابني باكر وكذا كذا قالت والله ذهبت أنا فرحاني وقلت إن شاء الله هذا باب فرج قلت له ماذا حدث معك قالت لي يا ابني أخروني أسبوعا واسبوعين وثلاثة وأربعة وثهرا كل يوم يقول لا الزعيم آه لم يعني إيه لم يأذن لك آه القائد لم يأذن لك القائد يقول انتظري قالك شهرين انتظرت شهرين والله العظيم هذا بفضل الله أنا سمعته في بيت الراحل من زوجته خالدة قالت لي وبعد شهرين ستين يوما قالوا لي ذات صباح تعالي القائد يقول لك ادخلي قالت دخلت وجدت مخطوط الكتاب في يده وهو في حالة عجيبة من العصبي النرفزة قال أنت زوجة الذي ألف هذا الكتاب قال فخفت لماذا هو غضبان هكذا هي ظنت أنه سيعجب أنه هذا فكر إسلامي جاي من البوسنا عميق جدا جدا أنه في العالمي حقيقة تستطيع أن تترجم علي عزة للعالم و أنت رفع الرأس لكن صعب أن تترجم أكثر مشايخ مع صعب فغضب الخذاف جن في مسلم عنده هيك هو مسلم بعدين قابل للذبح يعني لو رب نشكت عنه قال أنت زوجة مؤلف هذا الكتاب قالت نعم يا حقية نعم قالها والله لولا انك امرأة لقتلتك ما زوجك هذا وما هذا الكتاب الفارغ أنا عندي الكتاب الأخضر أقرأ الكتاب الأخضر وأعطيه لزوجك يا خلال الكتاب الأخضر يلا قالت وطردني فخرجت وأنا أحمد الله على السلامة كاد يقتلني قالت يا ابني هذا مجنون قلت لها أعرف هذا أعرف أكثر من هذا يا سيده خالدة قالت زوجي كان مخشوشا به مغشوش بالدعاية زي ما اكثر العرب صح اكثر العرب حتى جيرانه التوانسه بني جردان مغشوجون به الاول امبارح لكن حين رأوا يذبح شعبه ويذبح التوانسه والمصريين قالوا لعنه الله عليه وخرجوا يهتفوا للثوره في ليبيا فنعود الى ادريس ادريس تعرفون ان جده محمد بن علي السنوسي قدس الله سره الكريم الامام المصلح المجدد مؤسس الطريقه السنوسيه من نسل الامام ابي محمد الصبط الحسن ابن علي ابن فاطمه عليهم السلام اجمعين ذرية طيبة المباركة الرجل الصالح الإمام المجتهد مش بس إمام صوفي وامام عمل وجهاد مجتهد في الشريعة بشهادة لأمك الشيخ محمد طه بن عاشور رضوان الله تعالى عليه قال المجتهد ابن علي تنوسي من أمة الإجتهاد في تاريخ الإسلام ومن أمة العمل والعلم والورع والتقى جن جنون قذافي مقام قام الشيخ محمد علي وأولاده وإخوانه وتلاميذه يزار باستمرار في الجغبوب في واحد الجغبوب جن جنونه مين هو هذا المئة من مئة وخمسين سنة والناس رايحه جاي عليه فامر كلابه الثورية حشاكوا وكرمكم الله أن تذهب إلى المرقد أيها الأخوة في الجغبوب وأن يدمروا 84 أنا سمعت هذا سنة 88 من نقيب المحامين الليبيين سمعت من هذا منه مباشرة قال لي يا أخي هذا الذي حصل بعثهم وفي حفل كبير جعلوا يحطبون ايش المرقد الشريف ويخرجون الجثث من قبورها والأعظم أيها الإخوة من أرماسها في حفل كبير يقوده الملعون ابن عمه حسن إشكال كانوا في ذلك الحفل وانظروا للعجب العاجب كيف فعل هو زنديق وزندق من معه أصبحوا زندق مثله كفارا لا قلوب لهم تميز بين الحق والباطل كفارا عميا بكما صما لعنط الله عليهم وجدوا جثمان الإمام محمد بن علي قدس الله سره كما هو بعد مئة وخمسين سنة بشهادتهم وهذا ما تقول كله كما هو لم تبل لحيته قلاك لم ينصل لونه كأنه مدفون قبل ساعتين لم يتأثروا له هذا مثل ما هو ووجدوا جثمان ابنه وجثمان صهره ثلاثة فقط كما هي قدس الله أسرارهم أولياء من 150 وخمسين سنة قال ما يهم خذوها و في الصحراء قذفوها في الصحراء و أخذوا بقية الأعظم و في مكان مجهول وانتهى مرقد مرخب الإمام محمد بن علي قال لك خلاص انتهى يالله ما تروحوش طوفوا حولي أنا تعالوا في العزازية طوفوا حولي الطواف حولي مش حول استنم الكعبة أنا الذي يطاف به وحوله. لا ابن الثانوز ولا غير الثانوزي ما هذا الجنون هو هذا القذافي فقيل له الناس فوجوا بالجثة أي في الصحراء وبلغوا عنها وجاء الشرطة مش عارفين القصة وجاء الطبيب الشرعي فالطبيب الشرعي قال قال عجيب هذا الرجل ليس أي ميت الآن هذا ميت من حوالي عشرين يوم قال عشرين يوم قال له مية وستين سنة هذا هذا الإمام محمد بن علي السنوسي قد الله عليه والله لقد أكرمني الله بطريق التقدير إله المحض أقسم بالله بالأمس ونورني برؤية صورة فوتوغرافية حقيقية للإمام محمد علي السنوسي لأول مرة في حياتي في كتاب الفه مستشرق انجليزي شيء غريب سوره مؤثره شوف النور رجل كانه من السماء محفوظ بعد 160 وستين سنه فامر الطاي القذافي ان يؤخذ وان يرمى به في البحر فالقي في البحر لا قلوب لهم لا ايمان لهم بالله واليوم الاخر يا اخي ايه من ايات الله تبع الى الله ما في لا يعرف الله هو ولا الآخر ولا يؤمن بشيء يؤمن بنفسه القذافي في تلخيص كلمة واحدة ملخصة عنده مطلق واحد في شيء مطلق واحد هو أنا القذافي غير هيك ما في مطلق لا الله لا الدين لا الشرائع لا لا الضمير لا الدستور ما في هو الوحيد المطلق فتخيلوا الشعب الليبي جنون جنون يفوق الجنون يحكم بهذا الرجل ثنتين واربعين سنة إنا لله وإنا يرجعون بلاش ضريح سيدنا عمر المختار شيخ المجاهدين اللي امر بعمل فيلم عليه ايش صار في سنه ألفين كمان امر بتحطيمه نعم حطمه القذافي حطم ضريح شيخ المجاهدين عمر المختار واخرجوه وايضا دفنوه في بلدة بعيده اسمها سلوق يلا وديه على سلوق دفنوه في سلوق لأنه عمر المختار الكل يهدي عمر المختار ما بدوش عمر المختار ما في فيل القذافي بس في معمر ابن أبو منيار ايش عمر المختار هتبعكم هذا ايش عمل هذا عنده نظريه ثالثه عمل ثوره ثوره على من على الإمام محمد إدريس ابن محمد المهدي ابن محمد بن علي السنوسي قدس الله أسرارهم محمد إدريس هذا أقرأوا حياته في كتب عن حياته وعن جهاده منذ كان في السادسة عشرة وهو يجاهد من أجل حرية ليبيا من أجل استقلال ليبيا وهو الذي وحد ليبيا رضوان الله تعالى عليه الرجل العدل الثقة الورع الحافظ كتاب الله كأبائه وأجداده الذي لم يوقع إلا على حكم إعدام واحد فقط. وقد حكم من سنة 51 إلى واحد تسعة تسعة وستين زهاء 18 سنة الرجل حكم بالإعدام على الرجل واحد وهو الذي قتل رئيس الديوان الملكي وتشفع فيه عبد الناصر وسائر جماعة من زعماء العرب المسلمين تشفعوا أن لا يعدم هذا الرجل تعرفون لماذا؟ لأن الذي سيعدم وقع الملك الصالح على إعدامه هو ابن عم الملك وابن أخو زوجة فاطمة بنت الشريف احمد السنوسي ويعز عليه ان يقتل لكن العدل عنده ايه اولى لا قال لابد حتى لو كان ابني وامر باعدامي هذا الملك ادريس هذا الملك وشوفوا عيال القذافي ايش بيسوووا وايش سووا وايش بتوعدوا شوف الشعب الليبي شوفوا سيف الاسلام سيف الزندقه وقال لك قال لك ادريس والقذافي ادريس رحمه الله عليه وقدس الله سره كان في اليونان طبعا حين قبل الانقلاب مش ثوره شو انقلاب حقيقي ومبرمج لكن هذا الحديث سنحكيه بعدين سوف تخرج أسرار موبرمج ومعروف وكانوا أعداء الامه يعرفون يعرفون من القيادة هي التي سيتبيها عارفينها ستذكر كل الأسرار بس موضوع طويل هذا على كل حال اه فكان في اليونان في زيارة رسمية ملك يزور اليونان ومعه خمسة وعشرون ألف دولار فقط لتسديد مصاريف الزيارة فلما بلغه نبأ إيه؟ الانقلاب قال خلاص ما في عودة إلى ليبيا كتب كتاب اعتزاله السياسه اعتزاله الملك ايها الاخوه وامر وعشرين الف او بقيتها ان تودع في سفاره ليبيا باثينا لتعود الى الخزينه إيه العامه والله العظيم اقسم بالله شيء يبكي قدس الله سر الملك يدريس وانعم الله علينا بنظم تخرج مثل هؤلاء الصالحين العدول انتهوا ما فيش منهم حيله واتى الى مصر وليس عنده عشاء ليلته فتبرع الزعيم عبد الناصر وبعث له وجبه عشاء في تلك الليله قال أنا حين مش ملك خلاص نزل ماليش حق في مال الشعب يعود مال الشعب إليه حدثني بعض الأخوة من وجهاء ليبيا قال لي أنا سمعت ممن التقى بإدريس إيه في السعودية لأنه الحمد لله صح كان في مصر على السعودية ودفن إلى جوار جده رسول الله طبعا إدريس دفن هناك بفضل الله تبارك وتعالى الجوار جدي فهو من أبناء الحسن الصبط الصبابة محمد عليه السلام دفن وشرفه الله بهذا المدفن الكريم قال زار هذا الرجل الملك إدريس السعودية قال وذكرنا له القذافي وقلنا لعنة الله قال لا لا, لا, لا تسبوا ولا تلعنوا أمروا الى الله ساختم لكم بشيء مؤثر ويعز علي أن أقول هذا أحسب أن ما ده الشعب الليبي وما يدفع ثمنه الآن هو نوع من التكفير الإلهي الله يكف على الشعب الليبي اساءته في حق نفسه وفي حق ملكه العادل دفع الثمن. والله العظيم لو تقرؤون كتاب استقاله ادريس من الصعب ان يتمالك احدكم ايه مغاقيه انا قراته وتاثرت جدا جدا كتاب من صفحه واحده بكل تواضع يقول الشعب الليبي شرفني بان لدني شرفني القذافي يقول لهم مئة مره لهم انتم لستم جديرين بي وفي الاخير يقول ايه واوصي ابناء وطني العزيز او الحبيب ليبيا بتقوى الله في السر والعلن والله الله مما يغضب الله تخيل منطق الرجل فإنكم اليوم في أحسن حال وفي أنعم نعمة فحذاري أن تكونوا مصداقا لقول الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون هذا ما حدث في لي بأقسم بالله ثم قال بعد هذه الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يصلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت والله الذي لا إله إلا هو هذا الرجل ملهم وقد ألهمته القدره الإلهية أن يختم وصيته بهذا والله العظيم يا إدريس لقد لخصت مستقبل ليبيا في وقتها الأربعين سنة إلى الأمام إلى اليوم هذا ما حدث مع الشعب الليبي وتركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر منهم من خاف منهم من الخذل منهم من جبن ومنهم من انتفع من النهازين الآن ترونهم يقولون أقدم استقالتي وقد أقسمت اليمين وأنا والله شهيد على انني أقول لهم أنتم اثنان إما صادق فأنت أهبل اللي كان بيخدم القذافي والنظام وممبدني ومصدق حاله انه في الوطن تحت القذافي اقسم بالله انه احبل مغفل واما انك كذاب انتهازي انت تضحكش علينا بس مش رجل عندك عقل تخدم في نظام زي هذا تقول لي انا ما شاء الله يعني اطلب رضا الله تدبح الشعب الليبي وتدمير الشعب الليبي ما في شيء في ليبيا يا اخي اللي يذهبون الى مصر والى دورس يطلبون العلاج والدواء والاكل والشرب يا اخي شغله ما في شيء في ليبيا ما فيها شيء وين التعليم وين العلب ترجم كتابه الأخضر بكل لغات العالم كلف مليارات وعاد الشعب اللي بماذا بسخرية العالم العالم كله أصغر من الليبيين الكتاب الأخضر يقول لهم <تضحكون> علينا ولذلك يحقى عن إرديس رحمة الله تعالى عليه أنه قال لأحد رجاله قال له ماذا أسمع أن هناك جلبة في الشارع وفي بعض الناس سيك يعني لا يعجبها الوضع ما الذي لا يعجبهم قال يا سيدي لي لا استطيع أن أقول قال له لا بدك تقول يا سيدي اسمح لي كذا يحترمونه وكانوا جدا جدا رجاله رجل صالح رجل تقي كان صوام قوام يعفظ كتاب الله قال له يا سيدي بقول الكلام هذا ما قدرش يحكم فأخذ ورقة هكذا من منشورات وكتبين فيها إبليس ولا إدريس فكسر الملك الصالح بعد كل هذا العدل وهذا الزهد في دنياكم وهذا الانصاف معكم وهذه النعمة التي اترفتم فيها مش هجبكم صرت أنا إبليس أحسن مني فكسر الملك الصالح وكانه دعا دعوه أصابت الشعب الليبي تماما ايش قال الله يعطيهم على قد نيتهم والله العظيم لقد اتاهم ابليس اقسم بالله وتعرفون من اين اتاهم القذافي هذا ابليس من جهنم لا اقولها مجازا انما حقيقه وفوق الحقيقه اتاهم من جهنم والان يتوعدهم بجهنم ان يحرق ليبيا بما فيها وان يطهرها من نفسها من شعبها من اولادها من بناتها بيتا بيتا وزقاقا زقاقا وفردا فردا ميركل تقول خطاب مرعب جدا جدا سياسي غير ما هنقول له هذا يشعر بدني من خطاب هذا الرجل في رجل يتوعد شعبه كذا والله إسرائيل ما قالت هيك يا أخي إنه هن هنذبحه لغز فردا فردا ما جلته هيك تذبح الإرهابيين والحمسويين والكذا صح ولا؟ هذا رجل لا لا لا كلكم مش هخليه عبد المعلهوني بقول الحمد لله إنه ما عندوش قمة ذرية لم يتردد في إلقاءها لو كان عنده مخها يلقيها علي وعلى اعدائي شيء غريب شيء مخيف متوحش فقال ادريس احمد الله عليه الله يعطيهم على قد نيتهم واتاهم ابليس من جهنم تعرفون لي جهنم عنده روايه قال هو القذافي اسم الفرار الى جهنم طبعتها له وزاره ثقافه بصر ما شاء الله سرحان وجماعه سرحان وكان حقها عشرة جنيه باعوها بواحد 1 القذافي دعمها خلي الناس تقراوا الادب القذافي بلد استيفسكي بلا هوجو بلا نجيب محفوظ قذاف الان صار هو أدي بالأمة العربية لكن النقطة طبعا الفراء لجهنم تعرفون ما هي جهنم؟ مت جهنم الله الله يحط فيها إن شاء الله اليوم قبل بكرة وإنما جهنم بلده هو ولد في بلدة من أعمال سرط اسمها جهنم لو حسالك سألك أين ودو القذافي؟ قل له في بلدة في قرية صغيرة اسمها جهنم فالرجل أتاكم من جهنم وهو دعوة الملك الصالح وعشتم في ظل إبليس تنتين وأربعين سنة لكن الحمد لله قضى الله للشعب الليبي بأن يستفيق من غفوته وأن يثور من نومته وأن يحيى من موتته وأن يتكلم من صمته وخرثته وأن ينتفض أيها الإخوة ويتحرك من جموده وشلله وأن يغير كل شيء أذهلونا لهم المجد لهم التحايا على شهدائهم كل الرحمات والله العظيم اللهم أعلم مقام شهداء ليبيا وشهداء الثورة في مصر وطورس وكل شهداء الأمة في أعلى عليين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 واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اخواني لقد حلفت إلى الان ربما عشرين ثلاثين مره ان الليبيين منصورون وان القذافي زائل واقسمت على هذا اكثر من مره في التلفونات وفي الجلسات الخاطئه واكثر ماي شرح صدتي بهذا اليمين وانا واثق ان شاء الله من نصر الله انني لم اجد شعبا لا الفلسطيني ولا المصري ولا التونسي مع حبنا واعظامنا لهم اجمعين يعود على الله ويعتمد على الله ويذكر الله كالشعب اللي فيه هذا, هذا شيء عجبني جدا يا أخي وأبكياني مئة مرة كل يوم أنا أبكي عشرات المرات اقسم بالله سواء كان دبلوماسيا سفيرا أو كذا أو نائب أو قنصل سواء كان طبيبا أو مهندسا أو عاميا يا. أو رجل إيه طيران طيران عمودي طيران عادي مش عارف أي واحد يقول لك نحن نعتمد على الله الله تبارك وتعالى المعارضون الكبار في امريكا في اتلانتا يقول لك ايه من شاء الله ويمكن الله والله كلهم دائما يكون الله اولا ثم يكون الشعب وإرادة الشعب ووعي الشعب فأبكي وأقول والله العظيم منصرون يا اخواني إيش الشعب العظيم هذا إيش الشعب المؤمن الصافي الايمان هذا يا اخي ولذلك الله لن يخذلكم يا شعب ليبيا آه بلد المليون شهيد الجزائر ليبيا بلد المليون حافظ وانا زرت ليبيا شيء عجب الحفظ في ليبيا عمري ما انساه عمري ما انسى شوفته. من أبناء خمس سنين إلى أبناء سبعين سنة يجلسون يحفظون كتاب الله شيء غريب لم ار في حياتي مثله هذا الرجل الطيب الذي أذن معذلكم اليوم محمد أوشين هذا سادس ستة من إخوانه هم وأبوهم يحفظون كتاب الله هذا ابنه الذي قال نقول القذافي نحن أحفاد المختار لن نستسلم ننتصر أو نموت إنكم لمنصورون إنكم لمنصورون إنكم لمنصورون اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر يا من نواصل العباد بيده يا جبار يا قهار يا عزيز يا منتقم يا مجري السحاب يا منزل الكتاب يا هازم الاحزاب أسطب عن القذافي وزمرته وشيعته بالداخل والخارج حلمك وصب عليهم سخطك وغضبك وانزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اجعلهم آية واجعلهم عبرة للمعتبرين وشماتة للشامتين اللهم انزل الارض تحت اقدامهم اللهم احصهم جميعا عددا اللهم اهلكهم بددا اللهم لا تبخ منهم احدا بقدرتك وعزتك يا جبار يا عزيز يا منتقم يا رب العالمين اللهم احق دماء اخواننا وشعبنا واهنا في ليبيا الجريحه اللهم حق دماءهم اللهم وحد صفهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم يا رب العالمين وأنزل عليهم روحك الروح والريحان والأمن والإيمان والنصر والعز والظفر والتمكين اللهم اجعل عزهم اسهاما في عز الأمة العربية والإسلامية برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد وقموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله